بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khairun laka min al-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajrik yatiman fa'awa wa wajadaka dallan فأَظن فَأَ التيمَ فَلَا تَقوهَر وَأََّ السَّ إ فَلاَا تَهَر وَأََّ بِنعَّةِ رَبّكَ فحدث